مرحبا بكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا قال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح وهذه بشارة من الحبيب صلى الله عليه وسلم لمن حافظ على تلك الصلوات وأتى إلى تلك الجماعات يعد له من الجنة نزلا كلما غد أو راح حديثنا اليوم عن أعمال تنجيك من النار ونحن في أشد الحاجة إلى تلك الأعمال أو إلى عمل يقربنا إلى الواحد الغفار وهذه الأعمال تنجي من النار بإذن الله تبارك وتعالى من هذه الأعمال التي تنجي من النار فريضة العصر والفجر التي قصر فيها الكثير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تجد ما شاء الله المسجد في صلاة العشاء يعمر بالمصلين وصلاة الفجر تشتكي لربها ظلم العباد وهذا عمل مبارك ينجيك من النار المحافظة على صلاة الفجر تنجيك من النار المحافظة على صلاة العصر نجاة لك من النار بنص الصادق بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لن يلج النار الله أكبر لن يلج النار يعني لن يدخل لن يدخل هذه النار أبدا هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد صلى قبل قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني يا رجال يعني صلى الفجر قبل الشمس ما تطلع وصلى قبل غروب الشمس يعني صلى العصر والحديث صحيح كذلك يا إخواني الحرص على صلاة الجماعة عمل ينجيك من النار الذي يحافظ على صلاة الجماعة ويحضر في المصلى مع المصلين ويكتمع بإخوانه في المسجد هذا عمل ينجيك من النار قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما في جماعة أنظر يا أخي إلى هذا الفضل العظيم من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام يا أخواني التي فرط فيها الكثير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما يزال أقوام يتأخرون على الصلاة حتى يؤخرهم الله هو يأتي إلى المسجد ولكن يأتي متأخرا لكن والواجب على المسلم أن يسارع أن يسارع إلى هذه الصلوات المباركة التي قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما قال لبلال ماذا قال لبلال؟ قال أرحنا بها يا بلال والكثير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال أرحنا منها يا شيخ يتعبون من الصلاة ولو وقف في طبور فيه توزيع أرز أو خبز يقف بالساعات ولا يمل ولا يكل ولكن ولكنه الوقوف بينه لا تبارك وتعالى يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق الذي يحافظ على الصلاة أربعين يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق وهذه بشرى من الحبيب صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه الترمذي وحسنه الألبني رحمه الله تعالى كذلك يا الصادقة الصدقة عمل ينجيك من النار نعم هذه الصدقة التي يعني بخل بها الكثير لا يتصدقون ولو تصدق وقد نوى في نفسه أن يتصدق بمبلغ من المبالغ الكبيرة يأتيه الشيطان ويوسوس, ويوسوس له حتى يصل ذلك المبلغ إلى ربع جنيه ويخرجه هو في حالة من النكد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق طمرة فليفعل بنصف طمرة يا أخواني تسترنا من النار نسأل أن يسترنا وياكم من النار كذلك من الأعمال التي تنجيك من النار سنة الظهر نعم في سنة الظهر يا عم الشيخ أيه في سنة الظهر أربعة ركعات قبل الظهر واثنين بعده في حديث ثاني أربعة ركعات قبل الظهر وأربعة بعده وهذا الذي نتحدث عنه طيب إيه الأربع اللي قبل الظهر يا عم الشيخ دول وإيه الأربع اللي بعد الظهر أنا بجي المسجد بدري أتوضع بعد المؤذن ما بؤذن بردد مع المؤذن وصل أربعة ركعات ركعتين وسلم وركعتين وسلم المؤذن جزاء الله خير أقام الصلاة نصلي مع الإمام إلا ركعات الفرد ثم أقوم بعد ذلك أصلي ركعتين وركعتين يبقى أن صليت أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر طيب إيه فضلهم يا عم الشيخ ليه التعب ده كله أيها يا أخي لا تتعب لأنك ستنجو من النار هذا العمل ينجيك من النار اسمع إلى كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من صلى من صلى قبل الظهر أربع ركعات وبعد الظهر أربع ركعات حرمه الله على النار الله أكبر الرجال حرمه الله على النار ولكننا نكسل فينا تكاسل كثير فينا حب للدنيا فينا مسرعة على الدنيا ولا حول القتل يصلي وقلبه في الدنيا والواجب علينا أن نصلي والقلب لله تبارك وتعالى والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألبني حتى لا يأتي أحد ويقول هذا حديث يعني قد يكون ضعيفاً أو يعني ليس بالدرجة الصحيح لا هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله كذلك من الأعمال التي تنجيك من النار الجهاد في سبيل الله نسأل الله أن يمن عليكم وعلينا جميعاً بالجهاد في سبيله طب إزاي هنجهدي عم الشيخ والباب مش مفتوح يا أخي النية النية محلها القلب أنت الآن تن أنت جهد في سبيل الله وتنوى أن تناصر إخوانا في فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان يجاهد فيه لله تبارك وتعالى أنت نويت بقلبك تبماذا ماذا لك عند الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الله الشهادة بصدق الشهادة في سبيل الله بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه مات على فراشه ومع الشهداء في منازل الشهداء نسأل الله نجمعنا وإياكم في منازل الشهداء قال صلى الله عليه وسلم من أغبرت قدمه في سبيل الله فهما حرام على النار وقال لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا يعني لا يجتمع كافر ومسلم في النار أبدا يعني يدخل المسلم الجنة والكافر النار والحديث صححه الشيخ الألبني كذلك أخواني من الأعمال التي تنجيك من النار الصيام عمل مبارك الأكثر من الصيام عندنا يعني السن النوافل كثير صيام ثلاثة أيام من كل شهر كأنك عزمت الظهر كأنك عزمت طول السن صيام الاثنين والخميس النبي صلى الله عليه وسلم كان يواضب عليهما أوصاني خليلي بثلاث حديث أبو هريرة صيام ثلاثة أيام من كل شهر وسنة الضحى وألا أنام إلا على إيه إلا على وتر هذه وصايا حبيب صلى الله عليه وسلم يجب أن نتمسك بها وأن نحافظ عليها حتى ننجو غدا من, إيه؟ من النار دعوة مستجابة كذلك العمل ومن الأعمال التي تنجيك من النار دعوة مستجابة ومن الدعاء المستجاب الدعاء لأخيك بظهر الغيب هي دعوة مستجابة يقول لك الملك ولك بمثل لا شك فيها تجاب بإذن الله تبارك وتعالى كذلك يا إخواني من الأعمال التي تنجيك من النار البكاء من خشية الله تبارك وتعالى أن تبكي من خشية الله والحديث الذي أخبر به الحبيب صلى الله عليه وسلم من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في آخر الحديث ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه تذكر الجنة والنار، تذكر الوقوف بين ذي الله تبارك وتعالى، ففاضت عيناه،, عيناه خوفاً من الله سبحانه وتعالى، فهذا حرام على النار بإذن الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار،, النار رجل بكى من خشية الله، بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هل يعود اللبن في الضرع يا إخواني بعد أن ينزل؟ مش ممكن. يبقى إن شاء الله لن يلج النار طالما أنه بكى من خشية الله تبارك وتعالى وكذلك من الأعمال التي تنجيك من النار الحراسة في سبيل الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين يحرصون يحرصون بلاد الإسلام وكذلك لو أخلص الجند في هذا العمل لا يدخل في هذا الحديث بإذن الله تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمستهما النار هذا كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله كذلك من الأعمال التي تنجيك من النار وهذا آخره ما نتكلم به إن شاء الله تبارك تعالى صيام التطوع صيام التطوع قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله يوم واحد في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار ثبعين قريفا اللهم باعد عن وجوهنا النار اللهم حرم على جلودنا النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرفنا في أمرنا وثبت أقدمنا وانصرنا على القوم الخافك ككافرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا واغفر ذنوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين